ب س م الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا ا ل ن ب ي ا س ت ب ل ل ولا ل ا ا تطع ك ف ر ي ن و ا للعلوم م ن ن إن ا ا ف ق ي ل ه كان م حكيما ا ا ت ب ع ا يوحى إ ل ي ك ربك من إن ا ل ل ه ك ا ن ب م ا تعملون خ ب ي ر ا وتوكل على ا ل ل بالله ه وكفى و ي س م ا جعل الله ل ر ا ل ب ي ن في جوفه وما اسم ا تعمدت قلوبكم وكان ا ل ل ه ء ف و ر ا ح ي م أخذنا موسى ن النبيين ميثاقا م ومن وإبراهيم م ن نوح ك و و وعيسى بن مريم و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا ل ي س أ ل الصادقين عن صدقهم ت ل ا ت ي ل ه ا وما ت و ر محمد راتب النابلسي و ق د 「私の手をい」 s h a n k you. لفضيله ل ك م في ر س و ل ا ل ل ه أسوة ح س ن ة صدق ا ل ل ه و ر س و ل ه و م ا ز ا د ه وأنزل الذين موسوعه النابلسي م ا ص ه م وقدف للعلوم الاسلاميه ر ر و ن ف ي أرضهم و د ا ر م ك ا و س و ع ه ا ل ن ا يا ا ل س ي للعلوم إن ت الاسلاميه ي و سراحا ج موسوعه ي ل ا إ ن كنتم تردن ر الله و و ا ل ن ا ر ا ل آ خ ر ة ف إ س ا للعلوم ه أ د ح س ن الاسلاميه ت منكم موسوعه ن ن مبينة ك بفاحشة ف ل ا ا ل ع ذ ا ب ض ع ف ي ن وكان ذ ل ك ع ل ى الله يسيرا و م ن ي ا ل لله و ر س و ل وتعمل ص ا ل ح ا نؤتها أجرها م ر ت ي ن و ع ت د ن ا ل ه ا رزقا كريما يا ن س ا ء ا ل ب ي ل س ت ت ن من النساء ك أحد ا إن ق ي ت ن ف ل ا ت خ ض ع ن ب ا ل ق و ل ف ي ط م ع ا ل ذ ي في ق ل ب ه م ر ه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 ا شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه و ا ل ح ك م ة إ ن ا ل ل ه ك ا ن ل ط ي ف ا خبيرا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 شركه ا ل ح ا ف ظ ي ن ف ر و ج ه م والحافظات و ا ا ل ذ ر ي ن ا ل ل ه ك ث ي ر ر ا ح ي ه ذات مضمون اجتماعي ظ م ا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 واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج أ د ع ي ا ئ ه م إ ذ ا قضوا منهن وطرا وكان أ م ر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا إ ل ا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء علما ي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي ل ي ع ك م و م ل ا ئ ك ت ه ليخرجكم من ا ل ظ ل إلى ل م ا ا ت ن و و ر ك ا ن ب ا ل م م ؤ ن ي ن رحيما تحيتهم يوم ل ق و ن ه س ل ا م و أ ع د ل ه م أ ج ر ا ك ر ي م ا س ل ا م ي ه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 وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن فما لكم عليهن من ع د ة تعتدونها ف م ت ع و ن و س ر ح و ن س ر ا ح ا ج م ي ل ي ا أيها ا ل ن ب ي إنا ح ل ل ن ا ل ك أ ز و ا ج ك ا ل ت آتيت ي أجورهم و ا م ل ك ت ا م ي ن ك مما أفاء ا ل ل ه عليك وبنات وَبَنَاتِ ع موسوعه ا ت خ ا ل ك و ب ن ا ت خ ا ل ا ت س ا للعلوم ا ت هَاجَرْنَ م ر أ ة مُؤْمِنَةً إن وَهَبَتْ ا ل ل ن إِنْ ب ي أ ر ا د ا ل ا م ي أَنْ ه اسماء ت ك ح الله ص ة ك مِنْ د و الحسنى م ي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرجا وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء وتؤوي إليك من منهم تشاء إليك ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر أ ع ي ن ه ن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله علما حلما ي لا يحل لك ا ل ن س ا ء من ب ع د و ل ا ت ب ي للعلوم أزواج ج ب ك حسنهن الاسلاميه ي يا أيها الذين آ م ن و ا لا ت د خ ل و ا بيوت ا ل ن ب ي إ ل ا يؤذن ل ك م طعام إلى غ ي ر للعلوم و ك ن إذا د ت م ف د خ فإذا ط ع ت ف ا و ل ا م س ت ن ن س ي ل ح د ي ث إن ذلك ك ا ن ي ؤ ذ ن فيستحي م ن ك م و ا ل ل ه ل ا يستحي م ن ا ل ح ق وإذا س أ للعلوم ت ه ن م ا ف س أ ه ن ن و ر ا ء ح ج ا ب ذ ل ك م أ ط ه ر لقلوبكم وقلوبهن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 لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا, إخوانهن ولا ابناء أ خ و ا ت ه ن ولا نسائهن ولا ما ملكت أ ي م ا ن ه ن و ا ت ق ي ن الله إ ن الله كان على كل شيء ش ه د ا إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما إ ن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم والآخرة و أ ع د ل ه م ع ذ ا ب ا م ه ي ن ا و ا ل ذ ي ن ي ع ل و ن ا ل م ؤ م ن ن ي و الاسلاميه م م ؤ ن ت ت بغير ما ا ب و ا ا فقد ح ت م و بهتانا و ث م يا أ ي ه ا النبي قل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من ج ل ا ب ي ب ه م ذلك أ د ن ى ان يعرفن فلا ي غ ذ ي ن وكان الله غفورا رحيما الا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم, لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا م ل ع و ن ي أ ي ن موسوعه ا ت ق ف ا خذوا النابلسي للعلوم الاسلاميه ع ة قل إ ن ا علمها عنه و م ا ا يدريك لعل ل س ا ع ة ت ك و ن إن قريبا الله ل ع ل الكافرين وأعد ه م س ع ي ر ا خ ا ل د ي ن ف ي ه ا أ ب د ا ل ا ي ج د و و ن للعلوم ي ا و ا ن ص ي ر الاسلاميه وقالوا ربنا إ ن اننا أ ط سادتنا وكبرا انا أطعنا فاضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبير ا يا يطع ل موسوعه ر فقد ف النابلسي ز فوزا عرضنا للعلوم أ الاسلاميه ا وأشفقنا ا وحملها للجبال